نمشي نمشي والبداية والنهاية للحديث في قربنا تبقى راية الكربلان باسم الحسين إلى زيند وإلى مع الأنصار مشايا إلى زيند وإلى مع الأنصار والظما ير له ف نذكور اللي يمشي كل ساكين الحتوفه قلبك لا تسرع علينا كل الالم انا نشوفه والمنان انضرب الفابل لو نقاب تشوفه <تصفيق> نذكرك اللي ماشي فعالتا لاوي أملو فراتي كم الحاجتا خطوة خطوة بارزانا بغيرتا وإحنا واي ممشى الحسين وواكفتا نسحفحنا على عهدنا في الزيارة ذرة ذرة في جسدنا الهجب ذكر الحسين إلى زينب وإلى العباس مع الأنصار مشاية مش إلى زينب وإلى العباس بقرايا بقرايا بسم الحسين الى زينب و الى العباس العب مع الامصار مشايا الى زينب و نن ن ن نصرة معركة حصد على الصدرة نذكر الاكبار شيله من الالم نحن ظهره ما شي لكن شنه مشيا شايل بصدره عمره نذكر تشعر بحزنه ومصيبة موقفه من حمل اكبر و الى الخامالفه ينتح بيبنيك على دنيا العفا ياهي مشيال المخيم والولد مع بني ده نمشي وننعى خلفه الأكبر اسم الله عليه إلى زينب وإلى العباس مع الأنصار مشاية مش إلى زينب وإلى العباس مع الأنصار وين سباخه ويسرها من بعد عسها وحمار الله يا صبرها ونن عامل حاد المطايب من تن عينها هرها وبد ما تر مشيها منتيها وقمرها منتيها ونبقى نمشي كل عمرنا نقلب بثار الطفور <تصفيق> إلى زينب وإلى العباس مع الأنصار مشاية مش إلى زينب وإلى العباس مع الأنصار مشاية مش نمشي